أعوذ بالله من الشيطان غديم الرحمن الرحيم الله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين أسانوا على أنفذ الزنف فهو الله الله لم ينغب بما في صحف موسى sanndi ruwa ji watu we ra wa I نطفة إذا تمني وأن عليه النجد أقل وأنه هو What? What? وَأَنَّهُ Well, I am was ko きょうは Mo azi banui laị ba đánh xa واطن يروا آيةً يعلم ويقوله سعر مستمر Yeah, oh! ما بصاروا يخرجون من وجهه. Well, you can't Oh <laughs> Yeah, <laughs> going And the